الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائز تبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده وجر عظيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءٍ إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون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 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعدام أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بياجباههم وجنوبهم وظهورهم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 فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِ النَّفْسَكُمْ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ مَن نَّسِيَ إِذَا زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُم سُوءُ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 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغوا الفتنة وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون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 قل لن يصيبنا إلا ما كتم الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحلى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من أَوْ أو بأيدينا